يَقُولُ ذَلِّ وَلا تَفْتِنِّي وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ وَلا تَفْتِنِّي ألا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ألا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ وَإِن أَجَهَمْ مَّ مَلَ مُحيطَةُ بِالكَافِرين إِن تُصِبِكَ حَسَنَةُ تَسُؤهُم وَإِن تُصِبِِكَ مُصبَةُ يَقُلُوا قَد أَخَدْنَا أَمْرَناَامِ قَابِنوا وَيتَوَّ وَهُمْ فرَِحون حسنة تسؤهم وإن تصلك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احد الحلصني وَنَحنُونَ تَرََّّصُ بِكُمْ أَ يُصبَكُمْ اللهَّهُ بعَذاَابٍِ مَِّ يدِهِ أَوْ بِأَدينينَ وَنَحننُونَ تَرَبَّصُ بكُمْأَ يُصبَكُم اللهَّهُ بعَذَاب اتربصوا ان معكم متربصون اتربصوا وانا معكم متربصون قل ان طوعا او كرها لن يتقبل من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 بمزُ وَلاَُ الصلا وَلَا يأتُونَ الص الصلَاتَ إِلا وَهُم كُسَلَ وَلا يم فكونُونَ إلا وََهُم كَِهُ